وَوعلَ الذي نَهَادُ حَرمنَا كُ الذي ظُفرْرِون وَمِنَبَقَر وَالْغَنَمِ حَرمنَا عَلَيْهِم شحومَهُمَا إِللاا مَا حَملَد إِللاا مَا حَملَت ظُهورهُمَا أَوحَوي أَوْ, أو مَخْتَ لَطَ بعظم ذَلِكَ جَزَينهُم ببَغهمم وَإَِّ لَ